بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين، بلى قادرين على أن نسوي بناء، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أين يوم القيامة، فإذا برق البصر وأخفى القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستفر. ينبه الإنسان ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.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 ثم إن علينا بيانة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وأوجوه يومئذ باثرة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 كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخرة كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخرة وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باثرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أن إنه الفراق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق، كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، وظن أنه الفراق. وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يوم إذن المساق، إلى ربك يوم إذن المساق إلى ربك يوم المساق يا ربك يومئذ رب ازد فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم ذهب الى اهليه يتمطى اولى لك فأولى ثم اولى لك فأولى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ أَلَمْ يَكُنْ طِفْلًا مِنَ يُمْنَى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أليس ذلك بقادر اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى